لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون والمعنى ان هؤلاء اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم او لأهل الايمان قلوبنا غلف يعني مغطاه عليها اغلفه لا ينفذ اليها شيء ولا يصل اليها قولك ودعوتك وبعضهم يقول وهو بعيد وقالوا قلوبنا غلف يعني أنها اوعيه للعلم يعني لسنا بحاجه إلى ما جئتنا به والأول أقرب وهو الذي عليه الجمهور من المفسرين وليس المقصود هنا هو الكلام على التفسير وإنما ما يستخرج من الهدايات ولكن لما كان السبيل إلى ذلك هو الكشف عن المعنى كان ذلك مما نبتدئ به هذا المجلس الشاهد فالله تبارك وتعالى يرد عليهم دعواهم هذه ليس الأمر كما زعموا بل حلت بهم لعنة الله تبارك وتعالى فقلوبهم قد طبع عليها فلا تستجيب فهم مبعدون من رحمة الله تبارك وتعالى بسبب كفهم وإعراضهم واستكبارهم على الحق وتكذيبهم به فلا يؤمنون إلا قليلا إلا إيمانا قليلا لا ينفعهم وبعض أهل العلم يقولون إن ذكر القليل في مثل هذه المواضع بمنزلة العدم وهو جار في التعبير القرآني بكثرة ولا يأتون البأس إلا قليلا ونحو ذلك لاتبعتم الشيطان إلا قليلا يؤخذ من هذه الآية أن من جملة العقوبات التي يعاقب الله تبارك وتعالى بها بعض خلقه سلب الهدى والعلم النافع فيطبع على القلوب فيبقى العبد بمنع كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه فلا يتمكن من الاهتداء والاستجابه والتوبه والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الذنوب تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فايما قلب اشربها نكت فيه نكته سوداء وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه كالكوز مجخية إذا نكس لا يستقر في أصله في وسطه في داخله المائع كالكوز مجخية أسود مرباد سواد يشوبه حمره وهو أقبح الألوان سواد مشوب بحمرة ألوان الجميلة البياض المشرب بحمرة أما السواد المشرب بحمرة فهذا من الألوان القبيحة السيئة الشاهد هنا أن العبد يتوقع ويحذر فيدرك تماما أن هذه الفتنة التي عرضت عليه من مشهد يراه محرم أو مال يأخذه محرم أو غير ذلك من أنواع تعاطي الحرام فهي نكته سوداء فإذا كرر فتلك نكته سوداء فإذا كرر فتلك نكتة سوداء وأين في القلب الذي هو محل الاهتداء فإذا أظلم القلب وسود فانه بعد ذلك لا يصل إليه الهدى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ما كانوا يكسبون من المعاصي والذنوب والآثام والآفات والجرائم تجتمع على القلب فيعلوه غلاف لا يصل إليه موعظه فلا يتأثر بالقرآن ولا ما يوجه إليه من الخطاب لا يصل إلى قلبه يطرق سمعه ولكنه لا يحرك ساكناً ولا يتأثر فذلك لا ينفذ إلى قلبه فالطبع والختم والران والأغلفة والأقفال على القلوب كل هذه بمعنى واحد وإنما من ومبداها ومبدأها هو ما جاء في هذا الحديث تعرض الفتن على القلوب والمقصود بالفتنه كل ما خالف شرع الله تبارك وتعالى وأمره فيدرك العبد تماما أن هذا الذي قد اعترض له ربما يستهويه أنها فتنة جديدة قد تعلق بقلبه فيكون ذلك سوادا فإذا كثر عليه فبعد ذلك لا يلومن إلا نفسه ويحذر الإنسان منذ البداية ويدفع ويجدد التوبة ليصقل القلب ويكثر من الاستغفار دائما يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه في مجلسه عشرات المرات ليبقى هذا القلب حيا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم والليلة بل في المجلس الواحد مئة مرة سبعين مرة قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فغيره من باب اولى لاحظ لا بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون وهكذا يؤخذ من هذه الآية وهذا المعنى الذي ذكرته آني فانذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هو واضح في النصوص من أن الذنوب وما يتسبه العباد من الجرائر والجرائم يكون سبباً للحيلوله دون الاهتداء ولا يوفق الإنسان وهنا قولهم قلوبنا غلف على المعنى المشهور يعني أن هذه القلوب عليها أغشية وأغطية خلقة تمنع من نفوذ ما يخاطبهم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو تقنيط لرسول الله صلى الله عليه وسلم من دعوتهم كما قال من قبلهم سواء علينا اوعظت أم لم تكن من الواعظين يستوي الحال فلا تتعب نفسك فهؤلاء قالوا قلوبنا غلف كل ما تقوله يتبخر ويتلاشى قبل ان يصل الى قلوبنا هو كلام لا يجاوز الاسماع واذا كان الامر والحال كذلك فلا جدوى من مخاطبتهم فهم في عداد الاموات انك لا تسمع الموتى والله يقول وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم وعلى كل حال هذا يدل على شدة اعراض هؤلاء اليهود واستكبارهم فإن المنصف يستمع وينظر في هذا المسموع إذا كان يريد الحق وكذلك أيضا هؤلاء اليهود أهل العلم ويعرفون صفه النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه ومخرجه ومهاجره ويعرفون أوان رسالته وبعثته عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يقولون هذا القول القلوب بفطرتها ليست كما قال هؤلاء اليهود ليست غلفاء والله عز وجل يقول بل لعنهم الله فهذا الإضراب للإبطال ليست القلوب كما يقولون مجبولة ومفطورة على رد الحق ولكن هناك امر اخر يمنع من وصول الحق وقبوله وهو لعنه الله على العبد صلى الله عليه والا فالله تبارك وتعالى خلق الانسان في احسن تقويم واحسن تقويم يشمل صورته الباطنه حقيقته الباطنه وصورته الظاهره فخلقه على الفطره خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين كل مولود يولد على الفطرة فيكون قابلا للحق منجذبا له يميل إليه بفطرته فداع الفطرة مركوز في نفس الإنسان ولذلك فإن دين الإسلام هو الأدعى إلى انتشار لأنه الموافق للفطر ليس بدين يخالف ويناقض الفطر فينبغي على أهل الإسلام ان يذيعوه وينشروه ويحملوه إلى العالمين فسيجدون من الاستجابة ما لا يخطر لهم على بال وإذا كان بهذه الجهود الضعيفة التي تقوم هنا وهناك مبعثره مفرقة يأتي التصريح من أعلى جهة في الديانة النصرانية البابا. ويقول إن الإسلام هو الأكثر انتشارا في العالم وأن عدد المسلمين قد فاق عدد النصارى الذين كانوا الأكثر في العالم على مدى قرون طويلة مع كثرة ما ينفقون من الأموال والجهود والبشر الأعداد الهائلة يدعون إلى باطلهم ومع ذلك الإسلام هو الأكثر انتشارا لأنه دين الفطرة فإذا أحسن المسلمون عرضه وتقديمه للناس فلا تسأل عن القبول والانتشار والدخول في الإسلام وهذا الذي حصل في مدة وجيزة وصل الإسلام إلى حدود الصين وإلى النصف الجنوبي من فرنسا مدة وجيزة قصيرة يدخلون في الإسلام ويتحول أهلها إلى مسلمين ولم يكن ذلك من قبيل الهيمنه العسكرية والاحتلال وإنما يتحول هؤلاء إلى جند لله تبارك وتعالى يجاهدون في سبيل الله ويدعون إلى دينه ثم هنا جاء هذا الإضراب بل لعنهم الله بكفرهم فبل هذه تفيد الإضراب يعني ليس الأمر كما قالوا من وجود أغلفة على هذه القلوب أغلفة حقيقية هم لا يقصدون عليها أغلفة بسبب الذنوب أو الكفر وإنما طردهم الله تبارك وتعالى من رحمته فحرموا أعظم الأشياء وهو الهداية المفضية إلى السعادة الدنيوية والأخروية والجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل هؤلاء أعرضوا عما به رشدهم وفلاحهم وصلاحهم وسعادتهم فهانوا على الله تبارك وتعالى فطردهم من رحمته فتركهم في طغيانهم يعمهون وإذا هان العبد على ربه تبارك وتعالى خلاه وتركه ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم هذا هو الجزاء جزاء من جنس العمل من أعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى وعن الإيمان به فإن الله تبارك وتعالى يعاقبه بمثل فعله فينسيه نفسه وإذا انساه نفسه صار شغله فيما يضره وإقباله على ما فيه هلاكه وضياعه وشقاؤه في الدنيا والآخرة وقوله تبارك وتعالى فقليلا ما يؤمنون لاحظ هنا حذفت صفة قليلة لدلالة الفعل عليها تقدير فإيمانا قليلا أما هذه صلة أتي بها للتأكيد والمبالغة في التقليل لاحظ فقليلا ما يؤمنون إيمانا قليلا ما يؤمنون هذا الإيمان لا يذكر ولا أثر له أكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويجعلنا وإياكم هداتا مهتدين والله أعلم صلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه أل كان لديكم إضافة أو سؤال تفضلون تفضل أثبات إيش نعم أثبات الأسباب أحسنت يعني وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم بكفرهم فهنا سبب اللعن هو الكفر فالباء تدل على السببية وهذا يدل على أن الكفر سبب للعن والله تبارك وتعالى صرح بذلك في مواضع لأن لعنته قد حلت على الكافرين طيب أقشي لا إله إلا الله لا إله إلا الله السلام عليك